اهلا بكم في استوديو سكاي تونز شارك في هذا العمل كل من الفنان مصطفى الخطيب والفنان احمد الكيلاني التوزيع الموسيقي عبد الرحمن صباح تم التسجيل في استوديو سكاي تونز للانتاج الصوتي فلسطين طولكرم نادي فلسفه السلاح ورددي عاشت رجال الفتح عاصبة القتالي الفتح لا ينسى دماء رجاله و Toi et, oi, pitää jättää للنجد في وطننا يا نالا